بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أسواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا